بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازل بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا 126-إن هذا إلا سحر مبين 127-أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 128-أوى آباؤنا الأولون 129 نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة 126- وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 127- أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وما كانوا يعبدون من دون الله 124-فاهدوهم إلى صراط الجحيم 125-وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 127-وأقبل بعضهم على بعضين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 Altyazı M.K.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 مجنون دل جاء بالحق وصد فالمرسلين انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم تعملون 121-إلا عباد الله المخلصين 122-أولئك لهم رزق معلوم 123-فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 126-يطاف عليهم بكأس من من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعضين يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين 121-أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ 122-قال هل أنتم مطلعون 123-فاطلع فرآه في سواء الجحيم 124-قالت الله إن كدت لتردين 125-ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم ان هذا الفوز العظيم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 129. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 120. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 121. فهم على وَلاقدَ قَلَّ قَلَهُم أَكسَعُ الْ الأوَّلين وَلَقد أَبسَل النافِيهِ مذِرين فَظُر كيف كَ عاقبَة المذرين إلَّا عبادَ اللهَّهِ المُخْلَصين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 122-ثم أغرقنا الآخرين مِنْ وإن من شيعته لإبراهيم 124-إذ جاء ربه بقلب سليم 125-إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 126 124-فما ظنكم برب العالمين 125-فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقين 126-فتولوا عنه مدبرين 127-فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 128-ما لكم لا تنققون 129-فراغ عليهم ضربا 129. فأقبلوا إليه يزفون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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ وَتَوَلَّغْ يَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ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 وَبَشَّرُناهُ بسحاقَنَ بِيًا مِنَ الصَّالِحين وَبارََكنَا عَلَيْهِ وَوعلَ إِسحاقَ وَمِنْ ذُِّيََّتِهِ مَا مُحسِنون وَظالمُ لَِنفسْسِهم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لَقَلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْنَ جِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 116-وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 117-وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 118 فمتعناهم إلى حين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 124-فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 125-وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 122-سبحان عَمَّا عما إِلَّا 123 اللَّهِ عباد الله المخلصين 124-فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين 125 وَمَا من إِلَّا لَهُ الجحيم 126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 صُرُون وَإِن نَجْمَدَنَا لَهُمُ 124-فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون 125-أفبعذابنا يستعجلون, يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 126-وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون 127-سبحان ربك رب العزة عما يصفون